بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خلاصة الكلام كانت عبارة عن أنه الروايات الوارده في ولاية الجد الظاهر منها حسب القرائن التي شرحناها انها ناظره الى الولايه على الكبيرة وليست الولايه على الصغيرة والولايتان سنخان من الولايه لا تلازم ب... لا تلازم بينهما الولاية على الصغيرة حص... على الأقل حسب ما هو المعروف عند الفقهاء الولاية على الصغيرة معناها النفوذ واللزوم والولاية على الكبيرة معناها أن هذا الكبير لا تستقل بالأمر لا بد من إذن أبيها أو جدها هذا خاتان ولايتان والمشكلة مشكلتان مشكلة نكاح ابن مشكله ومشكله نكاح الصغير صغيره واللي هو المقصود الصغير حتى الصغير مشكله اخرى وهي مشكله الحجر والولايه حمسن خان من الولايه وعلي وظاهر الحال ان روايات الجد كلها ناقره الى الولاية على الكبيرة بذاك الصنخ من الولاية ولا تلأزم بين الولايتين ولا بين المشرفتين فكيف نجعل هذا شاهدا على ولاية الجد على الصغيرة نعم ولاية الأب على الصغيرة لا كلام فيها لكن ولاية الجد على الصغيرة كيف نثبتها ثم بعد ذلك نتعدى من الوصف ولاية في النكاح إلى الولاية في الأمور. هذا أصل الاشكال الذي ذكرناه. في مقابل هذا الإشكال توجد وجوه يمكن دعوة أحدها في حل الإشكال. الأول ما ذكره أمس أظن أحد خضار البحث ما أدريه ولك الأخ موجود ما موجود ما أدري وهو أننا لماذا لا نتمسك ب عليكم سلام هشام بن سالم ومحمد بن حكيم التي قرعناها ضمن الروايات التي قرأناها وهي ان ابي عبد الله عليه السلام اذا زوج الاب والجد كانت تزويج للاول فان كان جميعا فإن كان جميعا في حاله واحده فالجد اولى هذه بعد الروايه ذلك لأن القرين التي ذكرناها لصرف الروايات إلى لحظ حل مشكلة الكبيرة وإلى الولاية ال... الولاية بمعنى عدم الاستقلال وصرفها عن حل المشكلة الصغيره وكون المشكله مشكله الحجر وعدم البلوغ او عدم الرشد القرين اللي ذكرناه ما موجوده هنا القرين كنا نقول ان هوا الاب شخصا وهوى وهو الجد شخصا قلنا هذا الهوى وهوى عادهن مرتبطه بمشكلة الابن كابن مو بمشكلة الصغيرة كصغيرة هكذا قلنا هالرواية كل تعبير اللي يصير بها اشاره الى مسألة الهوام موجودة يقول اذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فان كان جميعا في حال واحد فالجد اول لما لا نتمسك بالقاعده الاصوليه المعروفه التي تقول حذف المتعلق يفيد العموم لما نتمسك بهذه القاعده فنقول هذا اذا زوج الاب والجهل المن زوج الصغيره او الكبيره المتعلق محذوف حتف المتعدد يفيد العموم او قل يفيد الاطلاق فهذه الروايه تشمل زواجها الصغيره هذا وجه للحل هذا الوجه غير تام كما شرحت امس مو بالدرس حينما ذكر لي احد الاخوه على الاشكال اجبت قلت هذا الواجب ليس تمام لانه ما دامت المشكله مشكلتان وما دامت الولايتان ولايتان ولا تلازم بينهما ما دام هكذا إذن في الرتبة السابقة الإطلاق لم يتوم يعني الجمع في جملة واحدة بين البلايتين أو بين حل المشكلتين خب هذا الإطلاق ما يقتضي هذا وحينما لم يتم في المرتبة السابقة الإطلاق عندئذ الغلب هنا تؤثر هذا الذي تعرف في علم الاصول من ان الغلب لا تخلق الانصراف الا الانصراف البدوي صح الغلب لا تخلق الانصراف الا الانصراف البدوي هذا في مورد تم الاطلاق في الرتبه السابقه عند عندئذن الغلبة تريد ان تكسر الاطلاق هنا قالوا ونعم ما قال ان الغلبة الانصراف بها الانصراف اللي تولد تولد انصراف بدوي افضوا اكرم العلماء لو انهم حصلنا فتعالم صدفة الى ثلاث اذانات فالاذان اضافي عنده خب هذا النادر هل نقول أن أكرم العلماء ينصرف عن هذا؟ هذا الانصراف بدأ بحث لا, لا مثله له. غالباً ما الانصراف المطلق الذي تم إطلاقه. أما الكلام الذي الإطلاق فيه اساسا غيرته، لأن الولاية سنخان والمشكلة سنخان. والعباره ما تشملهما ما خلاله عندئذ هنا الغلبة تؤثر اثرها طبيعي الغلبة تصرف الكلام إلى المعنى الذي يناسب الغالب والمعنى الذي يناسب الغالب كما قلنا مشكلة الابنة كابنة والولاية على الابن كإذن فلا يتم الإطلاق إذن فهذا الوجه لا ينتهي إلى شيء الوجه الثاني لحل المشكلة أن يقال أن العرف شو هذا الادعاء صحيح أو لا ما في أعرض عليكم أن يقال أن العرف يستنبط العلة في هذه الروايات صح هذه الروايات مخصوصاً ب مساله الابن كابن مو كصغيره وهي بصراحه حل مشكله الابن كابن صح المشكله غير المشكله والابن بوصفها ابن غير صغيره بوصفها صغيرة والولايه غير الولايه كل هذا مقبول كل هذا مقبول ولكن يدعى ان القرف يستنبط صنبط العله من هذه الروايات العلفت شيء عرفي اا اقرو ما مصرفت بيه لكن العله هذا ابو الاب ليش صار كالاب او او اولى في بعض الروايات يقول اولى او سكون كالاب ليش العرف يستنبط العله بفهمنا العرف يقول العله ان أن الأب الأب أب قول هالشكل عبر هكذا أو قل بتعبير آخر لعله هو التعبير أولى قل أن الأب والبنت لأبيه يفهم يفهم من هذه الروايات العرفة كذا يستنبط يقول هذا كان بهالنقطة أنت ومالوك لابيك. رواية انت مالك لأبيك صحات ما صحات رواية اخلاقية رواية, رواية لا فقهية ما يخصنا من اللي نتمسك برواية انت مالك لأبيك اقول العرف يفهم من هالروايات ان الامام عليه الصلاة والسلام بيقول انت مالك لأبيك فان كان هكذا نتعدى الى الولايات الاخرى صح الولايات الاخرى ولاية اخرى والمشكلة مشكلة اخرى والموضوع موضوع اخر ولا تلازم بينهما لكن بعد ان استنبط العرف هكذا عله خب فتثبت الولاية على الصغيرة بمعناها التي في الصغيرة وهي معنى نفوذ نفود النكاح وما من النكاح الا اموال هذا هو الوجه الثاني ما تي هذا صحيح ما صحيح تقبلوا ما تقبلوا لكن العرف اخر ما حاضر بحثنا شيء دقيقه مثل ما يا نحن ندقق. العرف يقول ان هذا السبب السبب انه هذا باعتبار هو بيت لأبو بعض ما يتبعى في كل حالة هذا وجهه هذا الواجه لو قبل هو. تنتهي المشكلة اما لو لم يقبل كما انه تبين بعض الخطوار يشكل عدم هذا الواجه لو لم يقبل نجي إلى الوجه الثالث، وهو أنه من حسن الحظ أن هذا العلّة اللي قلنا العرف يس يسنبطها من حسن الحظ هذه العلّة الإمام بينه في واحدة من هالروايات ما لازم العرف نعتمد على اسم بطل العرف أو منعتبده في واحدة من هالروايات الإمام بينه وهي صحيحه علي بن جعفر اللي قرأناه. أن أخيه مسلم جعفر قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته. خب هذا واضح أنه ليس في الصغير أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح طبعا واضح أن المسألة مسألة الإبنة ومسألة كبيرة والولاية ديك الولاية هر كل واضح كل نقبل لكنه يقول قال عليه السلام الذي هو الجد أحق بالجارية لأنها واباها للجاد هذه العقر لأنها وأباها للجاد إذن إن كانت هذه العله خل في ذيك الولاي الأخرى وفي ذيك المشكلة الأخرى هم نتعدى لنقتضى هذه العله هذا الوجه الأخير الذي يمكن أن نذكره وهناك رواية أطرف من هذه الروايات وأصر لكن مع الأسف في سنادس سالم بن زياد هذا حيرنا شو سووا هال وإلا لو لا سالم بن زياد تلك الرواية أوضح من هاي الرواية اللي أنا ترانيها وهي هذا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد لم مشكله مشكلة سهل بن زياد هذا يخش روايك ألضف وأوضح من الروايه اللي رواية علي المجحفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قاله قال الإمام الصادق إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله أو زياد بن عبيد الحارثي ما كاتب الأنان بالوسائل زياد بن عبد الله تحت الخط هذا المخرج كاتب في المصدر عبيد الله الحارثي يعني في الكافي موجود عبيد الله الحارثي لا معبد الله على كل حال واحد من هذول كلاب السمار بني أمية وبن بني العباس إذا جاء رجل يستعدي على أبي بني العباس المو الصادق أظن ما كان في زمن بني, بني أمية عاصر عاصر الدولتين على كل واحد من هذا الكلاب السمار. يوم ال... يقول إذا جاء رجل يستعدي على أبي اجفد واحد لدى الأمير وشكى على أبي قال أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني هذا الموضوع يعني الجد زوج البنت صبهام طائره أنه البنت كبيرة يعني مو انه زوج ابنتا صغيرة ان ابي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الامير خاطب جلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل الحكم شنو هذا ابو زوج ابنته يعني الجد زواج زواج البت الحكم قالوا نكاحه باطل نكاحه باطل أنا الجد شخص بدون إذن الآب نكحه باطل قال ثم أقبل علي الأمير أقبل على الإمام الصادق فقال ما تقول يا أبا عبد الله الامام الصادق يقول فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم يعني أنا اعترضت الامام الصادق يقول اعترضت على هذول العلماء الذين هكذا أخطوا أنك أخذوا باطل قلت لهم أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن جاء رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو ماله لأبي وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال الصادق عليه السلام فأخذ بقولهم أبو اللعين أخذ بقولهم وترك قولي معتنا بقول الإمام الصادق انما أخره بقولي أولاك على كل حال هذه أنت ومالك لابيك التي هي في الأصل يقولون مثلاً رواية أخلاقية في الروايه ظاهرة في أنه لا حكم شرعي مو فقط رواية أخلاقية لكنه مع الأسف السند طعيف بسهل بن زيار هذا هو اللجل الأخير هذا اللجل الأخير إذا وافقت علي فبها وإلا ينسد الباب علينا بعد ما نقدر ما نقدر نستفيد من هالروايات ونؤجل تكمل الحديث إلى يوم السبت المصدر المجلد عشرين يعني نفس الباب اللي كنا نقرأ فيه نفس الباب مجلد عشرين من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد اعفت مجلد عشرين من ضبعة آل البيت الباب الحادي عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الخامس صفحة مائتين وتسعين ومائتين وواحد وتسعين هذا فكروا فيما بينا إلى يوم السبت حتى نبت بالامر ما. Tabulen of Rafael